ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تدري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلْ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن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 Ahlam tera'ana Allah yasjud leh mana di sementara dan mana di bumi dan bumi dan bumi dan bumi dan bumi dan bumi dan bumi dan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 Wahduulah al-Tayyib min al-Qoul, wahduulah ciratul Hamid. Innaal-ladin kafar, wa yasuddun an sabiilillahi wal Masjidil Haram al-labi jalnaahul-nas, al-labi jalnaahul-nas sawaanil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 Lakum fiha manafg ula ajlim musam, thumma mahilha, thumma mahilha ila al bait al atiq. Walikulli umma jalna mansakli yzkru sman Allahi ala ma rizqhum min Failahukum ilahu wa hidun, falahu aslimu, wabshiril muhbitin, al-ladin iza dzukir Allahu wajilat qulubum, wa assabirin والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف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 Khalik sakhirha lakukan li tukbir Allah atas apa yang diajarkan dan beri berita kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah berbalas atas orang-orang yang beriman. Allah tidak menyukai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 وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وأمروا بالمعروف, وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا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 لا يَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 Inn walik fi kitab, inn walik ala Allah yasir. Wa yabudun min duni Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, wa ma laysalah bihi ilm, wa maalil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 Inna Allah saming baciir, yalamu ma'bin aiddihim, wa ma khalfahum, wa ilallah turjag alamur. Ya ayuhal الذين آمنوا ركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم